تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إن لا إذا إلا الآثمين